وفي الصحيح عن أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شج النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يوم أ ح د وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من ا ل أ م ر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ف أ ن ز ل الله ليس لك من ا ل أ م ر شيء وفي ر و ا ي ة يدعو على صفوان بن أ م ي ة وسهيل بن عمرو ا ل ح ا ر ث بن هشام فنزلت ليس لك من ا ل أ م ر شيء وفيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حين أ ن ز ل عليه و أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن فقال يا معشر, يا معشر قريش أ و ك ل م ة نحوها اشتروا أ ن ف س ك م لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يا ص ف ي ة ع م ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا بسم رب الأنبياء نبينا وصحبه والسلام والمرسلين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد أجمعين المؤلف الله والصلاة لازال لله على وعلى آله أشرف يوالي بين هذه ا ل أ ب و ا ب التي فيها التحذير من الشرك بالله عز وجل ل أ ن الشرك أ ع ظ م ذنب عصي الله به فالله عز وجل هو الخالق وهو المتصرف في الكون كله ويجب أ ن يكون هو المعبود وحده لأن الخلاف بين المشركين بين وبين ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن م ا هو في توحيد ا ل ع ب ا د ة وليس في توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ل أ ن توحيد ا ل ر ب و ب ي ة هو الخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء و ا ل ا م ا ت ة فالمسلم يجب عليه أ ن يوحد الله ب أ ف ع ا ل ه أ ي لا يشرك به شيئا في هذه المخلوقات أ ي أ ن ه لا خالق مع الله عز وجل ثم هذه ا ل آ ي ة فيها توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله غيره ف ايشركون ل ل ه ق و ل أ ي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أ ن ف س ه م ينصرون يقول كيف هؤلاء يشركون بالله عز وجل ويدعون معه ا ل أ و ل ي ا ء و أ ص ح ا ب القبور ك ا ل ا ت و ا ل ع ز ة و ا ل أ ص ن ا م التي ينصبونها ب أ ي د ي ه م ثم يعبدونها مع الله عز وجل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي أ ش ر ك و ه ا بالله عز وجل أ و مع الله عز وجل هي م خ ل و ق ة ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل و ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر التي يعبدونها مع الله عز وجل كلها م خ ل و ق ة ومن هو الخالق ل هو ا ه الله عز وجل ف إ ذ ا كان هي مخلوقه بنفسها فكيف تشركون مع الله مخلوقا خلقه الله عز وجل وذلك المخلوق مطلوب منه ا ل ع ب ا د ة لله عز وجل أ ي ش ر ك و ن ما لا يخلق شيئا ل أ ن الخالق هو الذي يجب أ ن يكون هو المعبود والله أ خ ب ر ان تلك ا ل أ ص ن ا م جميعا لو اجتمعوا ان يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و إ ذ ا كانت هذه ا ل آ ل ه ع ا ج ز ة عن خلق أ ض ع ف مخلوق في هذه الدنيا فكيف تجعلونها شركاء لله و شركهم هو دعواهم أ ن ه م ما عبدوهم إ ل ا ل ي ق ر ب ه م إ ل ى الله ز ل ف ا ل أ ن ه م ما قالوهم ي خ ل ق و ن ولا ي ر ز ق و ن ولهذا قال الله عنهم كما في س و ر ة الزمر م اي نعبدهم إلا ل ق ر ب و ن إلى ل ل ا هم زلفا أي ه يعترفون أ ن دعوتهم ل أ و ل ئ ك الموتى او لتلك ا ل أ ص ن ا م يعرفون أ ن ه ا عباده ة و م يعترفون ن بذلك أ هم ا عبادة ه يتقربون إ ل ي ه م وينذرون لهم ويتوسطون بهم يقولون نحن ما عبدناهم إ ل ا ليقربون إ ل ى الله زلفى اي نتوسط بهم إ ل ى الله وهكذا الذين ينذرون ل ل أ و ل ي ا ء ويدعونهم من دون الله يريدون أ ن يتوسطوا بهم إ ل ى الله عز وجل وهذا الميت هو نفسه قد انقطعت أ ع م ا ل ه فكيف يفيدهم وهو لا يفيد نفسه وكذلك هذا الصنم تلك ا ل ش ج ر ة ذلك المعبود من دل الله عز وجل هو مخلوق فالله يقول لهم حتى يفكروا بعقولهم ل أ ن هذه أ د ل ة ع ق ل ي ة و ن ق ل ي ة أ ي أ ن الذي يفكر بعقل بعقله يعلم عن ان المخلوق الذي لا يخلق شيئا لا يستطيع أ ن يعمل شيئا ولا يستحق أ ن يعبد فالله يقول أ ي ش ر ك و ن ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أ ي هذه المعبودات م خ ل و ق ة فكيف تشركون ا تشركونها مع الله عز وجل وهي نفسها خلقها الله عز وجل ثم أ ي ض ا بين على أ ن هذه ا ل آ ل ه ة ا ل م من ع ب و د دون ة ا ل ل ه ا ل م د ع و ة من دون الله سواء كانوا أ و ل ي ا ء أ و كانت أ ش ج ا ر ا أ و أ ح ج ا ر ا قالوا ولا يستطيعون لهم نصرا يعني لا يستطيعون يعملوا شيء و لا يستطيعون أ ن ينصروكم ثم هم لا ينصرون أ ن ف س ه م لو جاء إ ن س ا ن و كسر هذا الصنم وهذا الصنم لا يستطيع أ ن يدفع عن نفسه شيئا وتعلمون في كتاب الله عز و جل في ق ص ة إ ب ر ا ه ي م فراغ عليهم ضربا باليمين يعني تلك ا ل أ ص ن ا م التي ي ع ب د و ن ه ا من دون الله عز و جل و قربوا لها ذاك ت... الطعام و ذهبوا إ ل ى عيدهم ف إ ب ر ا ه ي م عليه السلام اعتذر عن الخروج لذلك العيد الذي يجتمعون فيه واعتذر بقوله إ ن ي سقيم يعني مريض هو ليس مريضا في جسمه ولكن مريضا من هذا العمل الذي يعمله قومه حيث يعبدون هذه ا ل أ ص ن ا م التي ينحتونها ب أ ي د ي ه م يصنعونها ب أ ي د ي ه م ثم يضعونها ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله فلما ذهبوا رجع إ ل ي ه ا وكسرها جميعا إ ل ا كبيرهم فلما رجعوا قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لم ن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م فلما أ ح ض ر و ا قالوا أ ا ن ت فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إ ن كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م واعترفوا ب أ ن ه م ظالمون أ ي ظلموا أ ن ف س ه م بحيث يصنعون أ ص ن ا م ا بايديهم ثم ي ش ج د و ن لها من دون الله ثم نكسوا على رؤوسهم كما قال الله عز وجل وقالوا لقد علمت أ ن هؤلاء لا ينطقون أ ن ت تعلم أ ن ه م لا ينطقون إ ذ ن ماذا يصنعون به عزموا على إ ح ر ا ق ه انتصارا ل آ ل ه ت ه م طيب إ ذ ا كان هذا ا ل إ ل ه لا يدفع عن نفسه وانت أ ن ت ل ي تدفع ع ه أ ن الذي تدافع عنه ما ا ل ف ا ئ د ة فيه ل أ ن ا ل إ ل ه يجب أ ن يكون عنده ا ل ق و ة وعنده ا ل ا س ت ط ا ع ة التي يفيدك أ ن ت ثم يدفع عن نفسه هو هذه ا ل آ ل ه ة لم تستطع أ ن تنفعهم ش ي ئ ولم تدفع عن نفسها وكما ذكر الله عز وجل أ ن ه م أ و ق د و ا تلك النار و أ ل ق و ه فيها والله عز وجل أ ب ط ل كيدهم وقال يانا ر ك و ن بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و ا ل أ ص ر ي ن و ق و ل لك م م ل ان ت ع ب د و من د و ن ا ل ل ه ثم ق ا ل أئذ ك ا دون ا ل ل ه آلهة ت ت خ ذ و ن ه ان ت ص ع و ن ه ا ب أ يكون د ي م ثم ت س ل هناك ا م دون ل ل ه ا ل ل يقول ه ف ي هذه ا ل آ ي ة من ت ف ك ر ه يجب ان يكون ه ن ا و ل ا م ل ك ا ولا ر س و ولا وليا ولا أي مخلوق ل ا أي أ ي ش ر ك و ن ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم ن ص ر انفسهم ينصرون ثم قال في الايه ل ل ر و ا ذ تدعون ا ي ل ا ي ر الغلاف اللي ى ف يقول هؤلاء الذين تدعونهم ما يملكون شيء من هذا العالم ما م ي لا ك و ن شيء ل في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ولا يمكن أ ن ينفعونكم وهم ما يملكون من هذه الدنيا ولا حتى قطمير ما يملكون ذلك إ ن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هؤلاء ا ل آ ل ه ة و ا ل أ ص ن ا م والموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على الفرض ما استجابوا لكم ل أ ن ه م لا يملكون شيئا ويوم القيامه يتبراون ك بشرككم ف ر و يوم ن القيامة ي منكم اذا جئتم وتعلقتم بهم وقلتم نحن إن عبدناكم انقذون ا يوم القيامه ينكرونهم ويكفرون بشركهم اي يجحدونهم ويقولون ما ع ب د ت م و ن ولو دعاناكم الى ذلك ثم ذكر الحديث الصحيح وهو في الصحيحين في الصحيح البخاري عن انس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أ ح د الشج هو الضرب في الوجه في ا ل ر أ س شج شجه وكسرت رباعيته أ ي يوم غ ز و ة أ ح د رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو م ن معه من ا ل م د ي ن ة ل م ق ا ب ل ة المشركين الذين جاءوا من م ك ة وقد عزموا على استئصالهم وحدث ما حدث في تلك ا ل م ع ر ك ة وسبق أ ن أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا لمن حضر ل أ ن ه م حينما أ م ر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل ر م ا ت أ ن يقضوا في هذا المكان في الجبل الصغير وقال لهم لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أ و هزمنا أ ع ط ه م أ م ر ا قاطعا و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة وفي ا ل ج و ل ة ا ل أ و ل ى انهزم المشركون وولوا ا ل أ د ب ا ر فقال ه ؤ ل ا ء ا ل غ ن ي م ة قالهم أ م ي ر ه م الرسول أ م ر ن ا أ ل ا نترك هذا المكان على أ ي وجه من الوجوه ما أ ر وخالد ا وانصرف منهم عدد ونزلوا بن الوليد ما زال في ذلك الوقت مشركا ه و سيف الله المسلول كما قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام عنه فيما بعد بعد أ ن أ س ل م وكان ه وقائد ا ل خ ي ا ل ة يعني أ ه ل الخير هو الذي يقودهم فلما ر أ و ا هذه ا ل ف ج و ة ا ل ج م ا ع ة نزلوا ا ل ح ا م ي ة التي تحمي ظهور المسلمين لما ر أ و ا المكان هذا فرق أ خ ذ جماعته و ج ا ء و ا للمسلمين من خلفهم فلم يشعر المسلمون إ ل ا والعدو خلفهم فصار ما صاروا ه ذ قدر الله عز وجل عز قتل ح م ز ة رضي الله عنه وقتل ع د د من الصحابه ثم المسلمون قالوا في تلك ا ل غ ز و ة كيف نحن على الحق وهم على الباطل وينتصرون علينا ا هذا من فقه السيرة يجب الإنسان المخالفة الله الله ا يعني يجب يتفقه في المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف من أن تكون ن فقه ه وسلم لرسول صلى ج ت ئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم و أ م ر ه م ب أ م ر خالفت تلك ا ل م ج م و ع ة ذلك ا ل أ م ر فقالوا كيف يكون كذلك ونحن على الحق وهم على الباطل فالله عز وجل أ ن ز ل ق ر آ ن يتلى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يستفيد منه المسلمون قال أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا يعني كيف هذا قل هو من عند ي أ ن ف س ك م ا ل م ص ي ب ة التي أ ص ا ب ت المسلمين قتل ح م ز ة وعدد من ا ل ص ح ا ب ة قتلوا وشجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته قالوا هذا القول الله قال أ و ل م اصابتكم م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها يعني يوم بدر, يوم بدر كان عدد المسلمين قليل والكفار كثيرون ولما ا ل وجل ه ه عز ر عليهم ل ف ق ت و قالوا هذا القول الله عز وجل أ ن ز ل هذه ا ل آ ي ه و ل م ا أ ص ا ب ت ك م مصيبه ة قد أصبتم ث ي ا قلتم أ ن هذا يعني كيف هذا يكون قال الله عز وجل قل هو من عند أ ن ف س ك م أ ي أ ن ت م الذين تسببتم في ذلك بمخالفتكم ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ج ز ئ ي ة اجتهادا منهم والله عز وجل أ د ب ه م وحدث ما حدث نحن ن أ خ ذ من هذا الدرس المسلمون ا ل آ ن مستضعفون في كل مكان والكفار متسلطون عليهم هل نقول كيف يكون هذا لو قلنا فالرد علينا في هذه ا ل آ ي ة قل هو من عند ي أ ف س ك م الله عز وجل يقول إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م وكل واحد منا يعرف أ ح و ا ل المسلمين كيف تركوا كتاب الله و س ن ة ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم إ ل ا ما شاء الله لا نقول الناس كلهم تركوا ذلك ولكن الكثير منهم تركوا ذلك فيجب على المسلم أ ن يراجع نفسه ف إ ذ ا أ ر د ن ا النصر علينا أ ن نرجع إ ل ى كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إ ن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ف ا ل س ن ة والكتاب هما العاصمان لهذه ا ل أ م ة إ ن تمسكوا بهما و إ ذ ا تركوهما فالله عز وجل لا ينقص ذلك من ملكه شيئا الله عز وجل غني عنها وقد جاء في الحديث القدسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م أ ح ص ي ه ا لكم ثم اوفيكم إ ي ا ه ا ثم قال لو كان أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا على أ ت ق ى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يعني لو كنتم كلكم أ ت ق ي ه كلكم أ ت ق ي ه ضرره تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا هذا لا يزيد في ملك ل ل ه شيئا الله عز وجل غني عنا ثم قال ولو كنتم كلكم على أ ف ج ر قلب ي رجل واحد كلكم فجار لم ينقص ذلك من ملكي شيئا فالله عز وجل غني عنا لا تزيده طاعتنا ولا تنقصه معصيتنا و إ ن م ا ذلك لنا ثم قال إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م و ف ي ك م إ ي ا ه ا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه إ ذ ن ما يحدث بالمسلمين هو ل ل م خ ا ل ف ة ل أ ن خالفنا ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم في أ م و ر ك ث ي ر ة ما خ ا ل ف ن ا ه في ج ز ئ ي ة مثلما حدث من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم باجتهاد منهم وليس م خ ا ل ف ة للتعمد في هذا الحديث وفي هذه ا ل ق ص ة شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته فقال هذا القول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يعني كيف يفلح هؤلاء القوم الذين يدعوهم نبيهم إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بالله إ ل ى النجاه من عذابه إ ل ى ا ل ج ن ة وينهاهم عما يدخلهم النار كيف يفلحون إ ذ ا عاملوا نبيهم هذه ا ل م ع ا م ل ة يقول ابن ع ط ي ة وغيره من المفسرين ك أ ن ر س و ل عليه الصلاه والسلام في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي س من فلاح قريش ك أ ن ه كذلك ف أ ن ز ل الله عز و جل هذه ا ل آ ي ة ليس لك من ا ل أ م ر شيء أ ي ما عليك إ ل ا أ ن تسلك فيما كلفت به ف أ ن ت أ م ر ت أ ن تدعو الناس ل ع ب ا د ة الله وحده أ م ر ت أ ن تنذرهم فما عليك إ ل ا ذلك و أ م ا قلوب الناس وهدايتهم ف إ ل ى الله وحده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 وهؤلاء الذين كان يلعنهم صرح به في الروايه الثانيه وفي صحيح البخاري مسلم وذلك بعدما عملوا به هذا العمل بعدما شجوه وكثروا رباعيته قال وفي روايه يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو الحادث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء اي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كلها بمهمه وهي دعوه الناس وبيان الطريق الخير لهم ودعوته ع ا م ة للناس جميعا وليس عليه إ ل ا ذلك أ م ا ه د ا ي ة الناس و ي د خ ل الايمان في قلوبهم فهذا إ ل ى الله وحده ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يستطيع أ ن يهدي الناس بمعنى أ ن يجعل الهدايه في قلوبهم حتى يؤمنوا أ ف أ ن ت تكره ا ل ن ا س أ أ ف ن ت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا يمكن ا ل إ ك ر ا ه ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك حينما دعا عمه أ ب ا طالب دعه إ ل ى أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله حتى يحاج له بها عند الله ل أ ن أ ب ا طالب كان يحميه من المشركين ولم ي ن ا ل منه شيئا في ح ي ا ة أ ب ي طالب وانما نالوا منه بعد ان توفي ابو طالب وبعد ان توفي ابو طالب نالوا منه اي نال منه المشركون ما كانوا يريدون ان يؤذونه به فقد اذوه الق السلا على ظهره وهو يصلي ووضعوا الشوك في طريقه ولم يتركوا شيئا يستطيعون ان يؤذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عملوه فابو طالب كان يحميه ولن يستطيع ان يملوا ع معه شيئا ل أ ن ه م حينما انتشرت د ع و ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ن ت ش ر السلام إ بين قريش همهم ذلك ا ل أ م ر فقالوا نذهب إ ل ى أ ب ي طالب حتى ي م ن ع ابنه ع ن ا فذهبوا إ ل ي ه ثم قالوا له عندنا عدد من الفتيان يعني من الشباب اختر أ ح س ن ه م وخذه لك ولدا واعطنا محمد فقال عيبا أ خ ذ ابنكم أ ر ب ي ه واعطيكم ابني تقتلونه ثم بين لهم أ ن هذا لا يمكن أ ن يكون ولابي طالب ومن معه من قومه س ط و ة لا يستطيعون أ ن يعملوا شيئا رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم لهذه ا ل ح م ا ي ة ولقرابته منه ولتربيته له حرص ا على أ ن يؤمن حتى ينجو من عذاب الله فلا زال يدعوه ويواصل دعوته حتى في آ خ ر ل ح ظ ة من حياته فلما حضرته ا ل و ف ا ة ج ا ء إ ل ي ه وقاله يا عم قل لا اله إ ل ا الله وحاج لك بها عند الله وتعرفون أ ن في ا ل ف ت ر ة ا ل أ و ل ى من ا ل د ع و ة ما على المشرك إ ل ا أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله إ ذ ا قال ذلك دخل في ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه ا لم ت ف ر ض لا ص ل ا ة ولا ز ك ا ة ولا حج ولا صوم و إ ن م ا مطلوب من ا ل إ ن س ا ن أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وهم يعرفون معناها إذا قالوا لا إله إلا الله فركوا تلك ولهذا كان عنده عتب بن أ ب ي ربيعه وعنده أ ب و ي ه ل ي ع ن ي ع ن د أ ب ي طالب ل أ ن ه ا ل ش خ ص ي ة م ع ر و ف ة ب ا ر ز ة ف ح ذ ر و ا عنده في هذه ا ل ح ا ل ة فكان الرسول يدعوه إ ل ى ا ل ج ن ة وهم يدعونه إ ل ى النار ي ق و ل اترغب ن له أ عن م ل ة عبد المطلب ترغب بمعنى تترك يعني رغب في الشيء ورغب عن الشيء رغب عن الشيء تركه ورغب في الشيء أ خ ذ ه وهم يقولون له أ ت ر غ ب عن م ل ة عبد المطلب أ ي تتركها وترجع لدين محمد فلا زال به الرسول يدعو إ ل ى الجنه و يدعونه إ ل ى النار فكان آ خ ر كلامه أ ن ه على م ل ة عبد المطلب ولم يرضى أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله فقال رسول لاستغفرن لك ما لم انهنك فالله عز وجل نهى عن ذلك وقال ما كان للنبي الذين آ م ن و ا معه أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أ و ل ي ق ر ب ى من بعد ما تبين لهم أ ن ه أ ص ح ا ب الجحيم فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يدعو للمشرك بعد وفاته في حال حياته يدعوه ل ل إ س ل ا م ثم أ ن ز ل الله عز وجل هذه ا ل آ ي ة التي تتلى الى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه ا ل ه د ا ي ة ا ل م ن ف ي ة هي ه د ا ي ة القلوب فالقلوب بين يدي الرحمن بين أ ص ب ع ي ن من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء ف ر س و ل هداه بمعنى دله كما قال الله عز وجل انك لا تهدي إ ل ى صراط مستقيم أ ي تدعو فهو دعاه و بين له ولكن التوفيق بيد الله فلم يوفق من الله عز وجل رسول وسلم الله صلى الله عليه هؤلاء حينما شجه هؤلاء ونعلم ا ا الاعتداء قال هذا ع عليه ت و ذلك القول ل يفلح كيف يفلح نبيهم فأنزل الله قوم شجوا ز و ج هذه الآية يقول له الآية الناس يقول عليك وليس لك تدعو أنت أن ان ل الهداية الله شيء فهي بيد أما عز وجل و ع ل م أن كثيرا من قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بعد ذلك اهتدوا ودخلوا في الإسلام في فلما دعا هؤلاء ا ل أ ش خ ا ص ب أ ع ي ا ن ه م الله عز وجل أ ن ز ل هذه ا ل آ ي ة ليس لك من ا ل أ م ر شيء وفي آ ي ة أ خ ر ى عن المنافقين أ و يتوب عليهم أ و يعذبهم ف إ ن ه م ظالمون فهذا ا ل أ م ر إ ل ى الله عز وجل حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أ ن ز ل عليه وانذر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن وهذا فيه التوجيه للشخص الذي يدعو الناس وفيه البر الذي ينبغي أ ن يقدمه ا ل إ ن س ا ن ي ب د أ بقريبه ثم بعد ذلك ينتقل ل ل آ خ ر ي ن من أ ح ق بالبر أ ح ق بالبر قرابه ا ل إ ن س ا ن يبدا بهم ف ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الله أ م ر ه أ ن ينذر عشيرته ا ل أ ق ر ب ي ن ا ل أ ق ر ب ي ن هم بنو ابيه و ع ق وقبيلته قبيلته قريش فنسمع ماذا صنع فقال يا معشر قريش أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن و أ م ر ه ب إ ن ذ ا ر الناس جميعا و أ ن ا ر س ل للناس جميعا قل يا أ ي ه ا الناس إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م جميعا وقال الله ما أ ر س ل ل ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين لكن ب د أ ب ا ل أ ق ر ب ي ن وهكذا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ب د أ بعمل البر ف ي ب د أ ب ا ل أ ق ر ب ي ن وهكذا قال يا معشر قريش اشتروا أ ن ف س ك م لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا بما يشترون أ ن ف س ه م ب ط ا ع ة الله و الدخول في دين الله حينما يشترون أ ن ف س ه م بذلك أ ي أ ن ه م يؤمنون يسلمون و إ ذ ا عملوا ذلك اشتروا أ ن ف س ه م و أ ن ق ذ و ه ا من النار ثم يقول ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م لا أ غ ن ي عنكم من الله شيئا ثم انتقل إ ل ى عمه العباس قريش كل ا ل ق ب ي ل ة ولكن ا ل آ ن ي أ ت ي لمن هو أ ق ر ب ف ب د أ بالعباس وهو عمه يا عباس بن عبد المطلب لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا يعني عليك أ ن تشتري نفسك و أ ن تؤمن بالله أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ د ف ع عنك يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الله عز وجل ثم قال يا ص ف ي ة ع م ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا ثم جاء ل ب ن ت ه يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت يقول الشيء الذي أ م ل ك ه سليني منه أ ن ا أ ع ط ي ك ولكن الجانب ا ل آ خ ر هذا لا أ م ل ك ه أ ي أ ن لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا أ ي من عذابه إ ذ ا لم ت د خ ل في ا ل إ س ل ا م سليني من مالي ما شئت لا أ غ ن ي عنك من الله شيئا هذا إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح لا يغني عن قرابته شيئا إ ل ا من دخل في ا ل إ س ل ا م فهل يمكن ل أ ص ح ا ب القبور و ا ل أ و ل ي ا ء والمدعوين من دونه أ ن يغنوا عننا شيئا هل يفيدون شيئا إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عز ل وسلم الله ي ه ع وجل جعل له الهدايه العامه وهي ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د والتوجيه و أ م ا أ ن ه يغني عن أ ق ا ر ب ه إذا لم يؤمنوا إ ذ ا لم يدخل في دين الله فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بين أ ن ه لا يغني عنهم شيئا و إ ن م ا الله عز و جل وحده هو الذي يكافئ و يثيب من دخل في دينه أ ي من دخل في ا ل إ س ل ا م و يعاقب من لم يدخل في ذلك و لو كان أ ق ر ب ا ل أ ق ر ب ي ن ف أ ب و طالب عم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و كان يحميه من المشركين وبعد أ ن توفي ن ا ل و ا منهما ن ا ل و ا قال له العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمك ك ان يحميك إن عمك كان يحميك في هذه الدنيا فهل نفعته شيئا قال نعم وجدته في غمرات من النار غمرات من النار فشفعت فيه ف أ خ ر ج إ ل ى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين ي يغلي منهما دماغه وهو أ خ ف الناس عذابا فهو مازال في النار ويلبس النعلين ودماغه يغلي مثل القدر الذي هو على النار إ ذ ا يجب على المسلم أ ن يتقي الله و أ ن يطيعه و أ ن يتجنب الشرك به ب أ ي صوره من الصور ل أ ن الشرك لا يغفره الله عز وجل وسمعنا في هذه ا ل آ ي ة ا ل ص ر ي ح ة التي هي أ د ل ه ع ق ل ي ة من فكر فيها بعقله علم على أ ن المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ماذا يفيدني هو نفس ه لا يملك لنفسه شيء فكيف أ د ع و ه و أ ت ع ل ق به من دون الله عز وجل إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يخلص عبادته لله عز وجل و إ ذ ا أ خ ل ص عبادته بجميع أ ن و ا ع ه ا الدعاء والخوف والرجاء و ا ل ا س ت غ ا ث ة إ ذ ا توجه بهذه ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله عز وجل فهو الذي يغيثه وهو الذي يدخله ا ل ج ن ة وهو الذي ينجيه من عذاب الله بعد هذا نعود إ ل ى دروس الحج وهي ا ل ز ي ا ر ة في ا ل م د ي ن ة ومناسك الحج هذا السؤال و أ ن ا أ ج ب ت عليه وانتهيت من ا ل إ ج ا ب ة عليه ا ل آ ن لكن بعض ا ل أ خ و ة ج ا ه م الله خ يفكر ر ي في سؤاله فقط ولا يفكر في السماع ل أ ن ه لو انتبه لما ق ل ت لما كتب هذا السؤال ولكن نوضح هذا سمعنا في هذا الحديث أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر أ ق ا ر ب ه إ ل ى أ ن قال يا ف ا ط م ة لا اغني عنك من الله شيئا السائل ي س أ ل يقول ما حكم طلب ا ل ش ف ا ع ة من الرسول صلى الله عليه و سلم ما حكم طلب الشفاعة من الشفاعة طلب رسول الله صلى الله عليه و سلم رسول ل ل ا هو صلى الله عليه س ل م هو صاحب ا ل ش ف ا ع ة العظمى يوم ا ل ق ي ا م ة فالناس يوم ا ل ق ي ا م ة يحشرون جميعا و يكون في صعيد واحد حتى أ ن الشمس تدنو منه ويتصببون عرقا والعرق يكون بقدر أ ع م ا ل كل واحد حتى أ ن بعضهم يلجمه العرق يعني العرق كانك في بحر في ماء يصل إ ل ى هنا يعني منهم عرقه إ ل ى كعبيه إ ل ى ركبتيه إ ل ى حقويه ومنهم من يلجمه العرق اياما هذا أ ع ظ م يوم يكون الناس فيه في هذا اليوم الناس يفزعون ويطلبون ا ل ش ف ا ع ة فيذهبون إ ل ى آ د م رضي الله عنه أ و ع ل ي ه اله س ل ا م و ونبي مكلم فيقولون اعلم ترى ما حل بنا أ ل ا تشفع لنا عند ربنا لفصل القضا بين العباد فآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي نهيت عن أ ك ل الشجره ف أ ك ل ت منها يعني نهي كما تعرفون ا ل ق ص ة في كتاب الله عز وجل أ ن آ د م حينما أ س ك ن ه الله الجنه وهو حواء اباح لهم كل ما في ا ل ج ن ة إ ل ا ش ج ر ة و ا ح د ة نههم عن تلك ا ل ش ج ر ة فجاء إ ب ل ي س وزين لهم ذلك وقاسمهم أقسم لهم يمينا على أ ن ه ينصحهم وقال انكم اذا اكلتم من هذه ا ل ش ج ر ة ت ك و ن و ا من الخالدين وقاسمهما ل إ ن ي لكم ولي من الناصحين فصدقاها يعني لما أ ق س م يمين عندهم أ ن الله عز وجل لا يقسم به م خ ل و ق كاذبا ف أ ك ل من ا ل ش ج ر ة فصار ما صار بدت ل ه م سواتهما و ط ف ق يقصفان عليهم من م ر ق ا ل ج ن ة وناداهما ربهما أ ل م أ ن ه ك م عن تلكما ل ش ج ر ة و أ ق و ل ل ك م إ ن الشيطان لكم عدو م بي فالشيطان عدو لبني آ د م وقد توعد أ ن ه ل غ و الناس أ ج م ع ي ن إ ل ا من عصمه الله فهو يترصد لنا جميعا ل أ ن ه يدعي على أ ن آ د م هو السبب الذي جعله يطرد من ر ح م ة الله عز وجل و تعرفون في كتاب الله أ ن الله لما قال ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي خالق ب ش ر من طين ف إ ذ ا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن إ ل ا إ ب ل ي س امتنع و أ ب ى وقال كيف أ س ج د لهذا الذي خ ل ق ت ه من طين و أ ن ا خلقتني من نار أ ن ا أ ف ض ل منه امتنع فلما امتنع طرده الله عز وجل من رحمته وحكم عليه ب أ ن ه سيكون خالدا مخلدا في النار فطلب من الله أ ن ينذره يعني أ ن يعطيه م ه ل ة إ ل ى يوم يبعثون الله عز وجل أ ع ط ا ه تلك ا ل م ه ل ة فبعزتك ق ا ل ف لاغوينهم أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم ا ل م خ ل ص ي ن فهو مازال مع الناس يغويهم دائما ومستمر ل أ ن ه أ ق س م على نفسه ليعمل ذلك العمل والله بين أ ن عباده المخلصين ليس له عليهم سلطان يبحثون عمن ن يشفع لهم فلما ي أ ت و ن إ ل ى آ د م يعتذر بهذه الخطيئه التي سمعتم مع أ ن ه تاب منها والله عز وجل تاب عليه وكفر ذنبه ولكن يرى نفسه أ ن ه عمل مثل ذلك العمل ف ك أ ن ه لا يرى أ ن ه يستطيع أ ن يقف بين يدي الله عز وجل ويطلب منه ا ل ش ف ا ع ة ثم قال اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى نوح أ و ل نبي نوح كما نعلم أ ن ه دعا قومه أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما يعني صبر هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة ت س ع م ا ئ ة وخمسين س ن ة وهو يدعوهم إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده ولكنهم من العتاه العصاه قال رب اني د ع و ت ق و م ليلا ونهارا ليلا ولم ن ه ا ا ر و يجدهم د ع ا ء إ ل ا فرارا و إ ن ي كلما د ع و ت ه م لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م ما يريدون يسمعون وعناد ا ا ثيابهم واستكبروا استكبارا س ت ش و ي ي ع ن عناد متناهي وهو على الحق وهم على الباطل ولكن صبر هذه ا ل ف ت ر ة الطويله تسعمائه وخمسين ل ا ن ولا ا ولا ع ما نقول سنه خلاص الله وجل على الحق منهم ونبيه عز على الباطل والله يمهلهم ولما أ م ر ه بصنع ا ل س ف ي ن ة كانوا يستهزئون به ويقولون من يصنع س ف ي ن ة في اليابس يعني السفن كما نعلم أ ن ما تصنع إ ل ا في أ ح و ا ض البحار ل أ ن ا ل س ف ي ن ة تحتاج إ ل ى ماء تمشي عليه وهم يهزئون به و هو يسخر منهم كما يسخرون به فلما جاء الوقت و أ م ر الله عز وجل السماء أ ن تمطر و ا ل أ ر ض أ ن تنبع ولم ينجو الا من كان في تلك ا ل س ف ي ن ة ولهذا لما قال نوح عليه السلام لابنه يا بني اركب معنا قال ساوي إ ل ى جبل جبل مرتفع عصيبه من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله أ م ر الله اليوم خلص نزل و ل ذ ي ب ق ى على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا من كان مؤمنا ومن كان مؤمنا كن في هذه ا ل س ف ي ن ة يعني تلك ا ل أ م ة التي دعاها هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة لم يؤمن به إ ل ا من كان معه في هذه ا ل س ف ي ن ة يعني مما يدل على أ ن ه عدد قليل من ذاك العدد الكثير ولهذا لما طلعت ا ل أ م و ا ج قال نوح دعا ربه قال إ ن ابني من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق الله والمؤمنون قال وأهله أهلي ينجيه معه فهو وعد نوح أن ينجيه وأهله والمؤمنون معه فهو قال إن ابني من أهلي على ابن الشخص أهله ابن منه من أهله ولكنه كان كافرا قال الله عز وجل إ ن ه ليس من أ ه ل ك إ ن ه عمل غير صالح و فاستعاد ي ل عمل صالح ق ر غير ا ا ء ة ف نوح أ ن ي س أ ل ربه ما ليس به علم وهذا يبين على أ ن النبي نفسه لم يفد ابنه, نبي وهذا ابنه وطلب من الله على الوعد الذي ظنه أ ن ه يشمل ابنه قال إ ن ابني من أ ه ل ه انه كاعد الحق قال إ ن ه عمل غير صالح ابنك هذا لا يصلح له ذلك ولا ينجو من عذاب الله إ ذ ا كيف انسان يتعلق بميت ويطلب منه ا ل ش ف ا ع ة يطلب منه أ ن ينقذه يعبد غير الله عز وجل وهذا نبي لم ينفع ابنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع ب ا طالب حينما دعاه لم يؤمن به دخل النار إ ذ ن يذهبون إ ل ى نوح فيعتذر بدعوته ل أ ن ه طلب من الله أن ل ا يترك على ا ل أ ر ض دياره دعا عليهم جميعا ف ا ه ل ك م الله عز وجل ثم يذهبون إ ل ى إ ب ر ا ه ي م فكذلك يعتذر بما سمعتم في أ و ل الدرس ل أ ن ه تصور أ و قال أ ن ي كذبت ل أ ن حينما قال ه أ و ل ئ ك القوم لماذا لا تخرج معنا لذلك اليوم من ا ل ز ي ن ة يوم العيد هذا قال إ ن ي سقيم قال هذا القول وليس مريض لكن مرضه من عملهم هذا وكذلك لما ذهب إ ل ى مصر وكانت معه ز و ج ة س ا ر ة من أ ج م ل النساء ولكن ليس هناك مسلم ومؤمن إ ل ا هو وهي وكان هناك ملك جبار إ ذ ا بلغه أ ن إ ن س ا ن ا دخل ب ز و ج ة بامرأة م ج ي لابد ة ل أ ن ي أ خ ذ ه ا منه ي ق ت ص ب ه ا منه فلما ذهبوا إ ل ى ذ لك الطاغيه ة يعني ي من ن جاءوا و أ خ ذ م فابراهيم عليه السلام قال ل س ا ر ة أ ن تقول أ ن ه ا أ خ ت ه حتى لا يغار أ ك ث ر يعني كيف يقول هذا الرجل انه هذه ا ل ز و ج ة ا ل ج م ي ل ة و أ ن ا ما عندي لكن إ ذ ا قالت أ ن ه ا أ خ ت ه يهون ا ل أ م ر عليه ربما أ ن ه ي أ خ ذ ه ا ب أ ي وسيله ة قال هذا القول فقالت كذلك إ ن ه ا أ خ ت إ ب ر ا ه ي م وهي أ خ ت ه في ا ل إ س ل ا م أ خ ت ه في ا ل إ ي م ا ن إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة ولما اراد أ ن ي ط ش بهذا ك الجبار الله عز وجل ص ل ط عليهم ن ي أ خ ذ ه ولم يستطع أ ن يمد يده إ ل ي ه ا كلما مد يده أ خ ذ والله عز وجل كما ذكروا في القصه ة أن المكان كانوا الذي ي كان ف جعله مثل ا ل ك ز ا ز ب حيث أ ن ه يرى الذي خلفه حتى لا يحدث في نفس إ ب ر ا ه ي م شيء أ ن ذلك الرجل م س زوجته فكان يشاهد ذلك المنظر فكلما مد يده أ خ ذ بعد ذلك قال لهؤلاء ا ل ز ب ا ن ي ة الذين أ ح ض ر و ه ا قال لهم أ ن ت م لم ت أ ت و ن ي ب إ ن س ا ن ة و إ ن م ا ي أ ت و ن ي ب ش ي ط ا ن ة خذوها عني ف أ خ ذ ت و أ خ د م ه ا هاجر إسماعيل يعني أعطاها يعني بعدما عجز أ ع ط ا ه ا ج ا ر ي ة تخدمها فلما رجعت ابراهيم ص ل ي ويدعو ربه فقال مهيم يعني ما الخبر قالت إ ن الله عز وجل رد كيد الخائن في نحره و أ خ د م هاجر يعني أ ع ط ا ه ا ج ا ر ي ة ز ي ا د ة على أ ن ه لم يستطع ي عمل شيئا الشاهد أ ن إ ب ر ا ه ي م نرجع لحديثنا عن الشفاعة لما ح د ي ث ن عن ا الشفاعة ل جاء الناس وطلبوا من إ ب ر ا ه ي م أ ن يشفع لهم عند الله قال أ ن ا لا أ س ت ط ي ع ل أ ن ن ي كذبت اعتذر بكذباته ما هي الكذبات قوله اني ل سقيم هذا ليس كذب وقوله أ ن هاجر أ خ ت ه وليست ه ي أ خ ت ه بل هي زوجته فهو اعتذر بهذا وتلك الكذبات كلها في الله عز وجل ما كذب ليه يعمل شيئا ل ي أ خ ذ شيئا و إ ن م ا هذا كله في ذات الله عز وجل بعد ذلك يذهبون إ ل ى عيسى يقول اذهبوا إ ل ى غيري فيذهبون إ ل ى عيسى عليه السلام الذي ادعى النصارى أ ن ه ا ب ن الله وهو عبد بنص ا ل ق ر آ ن ب ك ل ا م هو ه و طفل أ ن ط ق ه الله عز وجل و قال إ ن ن ي اني عبد الله اتاني الكتاب و ج ع ل ا ل ن ب ي فالشاهد ياتون الى عيسى فيطلبون منه ا ل ش ف ا ع ة فعيسى يعتذر ولكن لم يذكر له ذنبا و إ ن م ا قال أ ن هذا المقام ليس لي ه ذ اما ا ل ق م م ليس لي أ الذنب ا فلم يذكر لنفسه ذنبا آ ت و ا محمد هو يقول لهم آ ت و ا محمدا غفر الله عبدا غفر الله لما تقدم ا ل ن ب ه وما ت أ خ ر ف ي أ ت و ن إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه ا ل ش ف ا ع ة فيقول انا لها أ ن ا لها ثم ي أ ت ي ويسجد بين يدي ربه عز وجل ذاك السجود الطويل ثم الله عز وجل يقول له ارفع ر أ س ك واشفع تشفع فيطلب ا ل ش ف ا ع ة من الله عز وجل للناس في فصل القضاء وهذا ما جاء في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء حينما قال الله عز وجل وتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فالمقام المحمود هو هذا يبعثه الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة ويشفعه فيحمده الناس جميعا على هذه ا ل ش ف ا ع ة التي تقدم بها بين يدي الله عز وجل فشفع الله له في هؤلاء الناس لفصيل القضاء بينهم إ ذ ا ش ف ا ع ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا يقول ما ح ك م طلب ا ل ش ف ا ع ة من الرسول حينما فلم يطلب منه احد ا ل ش ف ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم و ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشفع لمن يشفع للموحد ق ا ل ش ف ا ع ة ل أ ه ل الكبائر من أ م ت ي يعني أ ه ل الكبائر الذين ت ك و م ن الكبائر وهم موحدون لم يشركوا بالله عز وجل شيئا يشفع لهم يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا طلبوا ا ل ش ف ا ع ة من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يجوز بعد وفاته وانما تكون الشفاعه لمن تابعه وعمل بما امر به و انتهى عن جميع ما نهى عنه فهؤلاء لهم الشفاعه يوم القيامه والشفاعه لا تكون يوم القيامه إ ل ا باذن الله عز و جل ولا تكون إ ل ا لمن رضي الله له قولا فالرسول عليه الصلاه و السلام ي س ت ا ذ من ربه ما جاء و قال اشفع يا و سيد بين يديه وفتح الله عليه من المحامد ك م التي ق ا عليه الصلاة والسلام ف ح ع ل ه من اذن ل التي م م ح ا د أ بها على الله ما لم تكن يعرفها في الدنيا وبعد ذلك السجود الطويل الله عز وجل أدنى له قالوا ارفع ل ل وجل له ه عز أدنى قالوا راسك واشفع تشفع إذن الشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام لأمته بل للبشرية كلها الشفاعة الأولى الشفاعة الأولى للرسول عليه لأمته بل للبشرية للناس جميعا ليس عليه الله لأمة محمد صلى القضاء وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه و أ ن الناس يحمدونه على تلك ا ل ش ف ا ع ة إ ذ ا طلب ا ل ش ف ا ع ة من الرسول في الدنيا لا تجوز و إ ن م ا الطلب يكون منه يوم ا ل ق ي ا م ة يوم ا ل ق ي ا م ة بعد أ ن يبعث ويكون حيا يشفع للعباد جميعا أ م ا في الدنيا فعليك أ ن تتابعه ولهذا قال الرسول والسلام قال عليه الصلاة والسلام في قضية الأذان قضية في إ ذ ا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي ا ل و س ي ل ة ف إ ن ه ا درجه عاليه لا ينبغي إ ل ا أ ن تكون لرجل صالح و أ ر ج و أن أكون هو م ان يدري أ ي ك و ن هو لكن ي ر ج ولهذا أن يكون هو و قال من س أ ل لي ا ل و س ي ل ة حلت له شفاعتك إ ذ ا أ ن ت إ ذ ا سمعت المؤذن فرد عليه وبعد أ ن انتهيت ق و ل ا ل ه م رب هذه ا ل د ع و ة ا ل ت ا م ة ومن ا ا ا ا ل ل ل ص ة ق ئ ة آتي محمد اراد صلى الله عليه وسلم إذن من أراد شفاعه الرسول يتابعه في جميع ما أ م ر وينتهي عن جميع ما نهى عنه وزجر ولا يشرك بالله شيئا ل أ ن ا ل م ش ر ك ا ل ش ف ا ع ة لا تقبل فيه يقول ما حكم الطواف بقبور الأولياء والصالحين بقبور الطواف الطواف ما حكم ما حكم بقبور ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين هذا لا يجوز هذا حرام الطواف لا يكون الا ب ا ل ك ع ب ة هذا البيت الذي وضع الله للناس هو الذي أ م ر أ ن يطاف به ونطوف به ب أ م ر الله عز وجل ل أ ن ه هو الذي أ م ر بذلك فلا يجوز لنا أ ن نطوف بقبر ولي ولا نبي ولا صالح معنى ذلك أ ن ن ا جعلنا هذا القبر ك ع ب ة والله عز وجل لم يجعل في هذه الدنيا إ ل ا ك ع ب ة و ا ح د ة يطاف بها وهو بيته كعبته التي جعلها حراما إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا يدري احد ان يعتدي فيها لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها يعني شيئا لا يقطع منها الذي ينبت فيها ولا ينفر الصيد الذي فيها فلا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يطوف بقبر ولي ولا صالح ولا نبي فهذا قد يصل به إ ل ى حد الكفر و إ ذ ا كان يعظم هؤلاء تعظيما ويطلب منهم ما لا يطلب إ ل ا من الله فهذا كفر إ ذ ا كان جاهلا فهذه م ع ص ي ة ك ب ي ر ة وهذا حرام لا يجوز لا يطوف بالقبور مطلقا بل يجب على المسلم أ ن يجعل طوافه وعبادته لله وحده عز وجل وهذا العمل لا يجوز السائل يقول هل يجوز إ ح ض ا ر قارئ يقرا ا ل ق ر آ ن ل أ ه ل الميت ل م د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م هذا لا يجوز、أخوة. هذا العمل من البدع التي سلكها الناس وصاروا يعملونها وصار بعض القراء يتكسبون بها و ا ل ق ر آ ن ما أ ن ز ل لهذا انزل للتدبر ل ل ت ل ا و ة نتلوه و نتفقه فيه و نستفيد منه في حياتنا ا ل ع م ل ي ة نؤمن بما جاء فيه و نطبق أ ح ك ا م ه ف ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل لهذا أ م ا قراءته ل أ ه ل الميت فهذا لا يجوز وهذا محرم وهؤلاء الذين يعملون هذا العمل من القراء سيحاسبون على مثل هذا العمل وهؤلاء الذين يدفعون تلك ا ل أ م و ا ل لهؤلاء القراء لو أ ن هناك حاكما شرعيا و ه ذ ا ا ل م ا ل قد ي ك و ن ل ق ص ا ر قد ي م و ت ا ل ر ج ل و ي خ ل ف أ و ل ا د ف ي أ ت ي ه ؤ ل ل م ا خ م و ن أ م و ا ل ه م ويقدمها ل ه ؤ ل ا ء ويقدمها ل ل م آ ت م للضيافة ل ل أ ك ل والشرب لو أ ن هناك حاكما شرعيا يلزم هؤلاء الذين أ خ ذ و ا أ م و ا ل اليتامى ويعاقبهم ا ل على مثل هذا العمل فهذا أيها ا لا إ خ و ة ل يجوز لا ينبغي للمسلم أ ن يعمل مثل هذا وهذا مييته لا يفيد ولا يفيده هو و إ ن م ا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتصدق عن الميت فتصدق عن ل الفقراء ل ى ا ا و م س ك ي م الفقراء تأتي أ بقراء من ج أن ويقرون القرآن ن تؤكلهم لا هذا ي ع عليك الميت ولا وإنما يفيده بشيء ت ت د أن ص عن ميتك على ميتك ل ا ف ق والمساكين وهذا قولهم ينفعه الذي ما حكم قولهم حك... يقول السائل ما حكم قولهم يعني الذين يحملون ا ل ج ن ا ز ة وحدوه يعني كانهم قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله وحدوا الله خلاص لا تشركوا به شيئا يعني, يعني في هذا الوقت معناه خلاص ما في هنا لموت ويخافون من الله في هذا الوقت و أ م ا قبله كانهم لا يوحدونه هذا العمل لا يجوز يعني عند حمل الميت يحمل ولا يقولون شيئا إ ذ ا وصلوا بالميت إ ل ى ا ل م ق ب ر ة أ ن ز ل و ه في قبره ثم يقولون هنا بسم الله وعلى م ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعوه على جنبه ا ل أ ي م ن وبعد الدفن يدعون له كما جاء عن ابن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدفن ا ش أ ل و ا له الثبات ف إ ن ه ا ل آ ن ي س أ ل وهذا يجب علينا أ ن نؤمن به أ ي أ ن الميت إ ذ ا وضع في قبره ي أ ت ي ه ملكان منكر ونكير ف ي س أ ل ا ن ه عن ربه وعن دينه وعن نبيه فالمؤمن يثبت الله عز وجل بالقول الثابت يثبت الذين الثابت بالقول الله أمنوا في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة فالمؤمن يقول ربي الله ودين ا ل إ س ل ا م ونبي محمد و أ م ا الكافر والمنافق فلا يجيب بل يقول ه ا ه ا لا أ د ر ي هذا الثبات عند السؤال من أ ر ا د ه فيعمل ه في ا له د أراد ن من ي ا ذ الذين ا الثبات الله أمروا بالقول الثابت يثبت في الدنيا ح ي ا ا ة ل وفي الآخرة الثبات والجواب هناك هذه التزمت بما أمرك الله عز وجل به وانتهيت عما نهاك عنه ف إ ذ ا ع د ي ت الواجبات التي أ م ر ت بها و أ ض ف ت عليها من النوافل إ ذ ا استطعت وتجنبت المعاصي وجنبت الشرك الذي لا يغفر الله عز وجل فالله عز وجل يثبتك في ذاك المكان يعني أ ن ت ا ل آ ن في الدنيا تستطيع أ ن تعمل لك الرصيد الذي تستفيد منه في آ خ ر ت ك لكن إ ذ ا ارتكبت المعاصي وعملت ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى فهذا لا تستفيد منه شيئا إ ذ ن هذا القول الذي يقول وحدوا لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ى آ خ ر ه هذا الكلام مو في هذا المكان ل أ ن الناس شرع لهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ما نعمله لم يثبت هذا عن الرسول ولا عن ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م كانوا حينما يحملون الميت يقولون مثل هذا القول و إ ن م ا يقولون كما سمعتم أ ن ه إ ذ ا وضعوا في قبره ودفنوه دعوا له و و ق ف عنده يعني ف ت ر ة من الزمن حتى يثبتوا ل ل ه عز وجل ل أ ن عبد الله بن عمر قال إ ذ ا وضعتموني في قبري فشنوا عليه التراب شنا ثم قفوا عندي بقدر ما تنحر ج ز و ر ويوزع لحمها ل أ ن ن ي أ س ت أ ن س بكم وهذا يبين لنا على أ ن الميت يسمع في هذه ا ل ل ح ظ ة بعد ذلك لا يسمع يعني الموتى لا يسمعون إ ل ا في هذه ا ل أ م و ر و ا ل أ م ا ك ن و ا ل أ و ق ا ت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول قال عن الميت حينما ي و ض ع في قبره والحديث في الصحيح قال إ ن ه ل ي س م ع قرع نعالهم ف ي أ ت ي ه ملكان منكر ونكير ف ي س أ ل ا ن هذه ا ل أ س ئ ل ة التي سمعتم بعد ذلك خلص لا يسمع بعد هذا ل أ ن الله قال إ ن ك لا تسمع الموتى ثم في ق ص ة بدر حينما انتصر المسلمون على المشركين وقتلوا ابو جهل ومن معه و ض ع ه م في القليب جاء الرسول ودعاهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدتم ما وعد ما ر بعد ي حقا ب ث ل ا ث ة أ ي ا م فقال له عمر كيف تدعوهم وقد جيفوا يعني كيف وقد جيفوا في هذه الحالة فقال ما أنتم بأسمع لي يستطيعوا تدعوهم بأسمع أنتم منهم ولكنهم لا أن يجيبون وهذا كان تبكيتا وقد هذه وهذا لهم أن الله ما يسمعهم الحالة فقال لا ذلك أن ل أ ن ه م كانوا على الباطل وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مكنه الله عز وجل منهم هذه ا ل ح ا ل ا ت التي يسمع فيها الميت أ ي الذي يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به نؤمن به ما عدا ذلك فلا من البدع. من البدع ل يولد ص غ ي حينما ر هذا المعروف أ م ا هذا الميت خلاص ق د انتهى ما يحتاج إ ل ى أ ذ ا ن و ا ل ا ق ا م ة و إ ن م ا ت س أ ل له الثبات تقول اللهم ثبته بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة الشائل يسأل يقول ه ل التجانية فرقة غالة وبما تنصحوني. والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عدد الفرق وقال أن هذه الأمة على وبما تنصحوني ستفترق أن أن فرقة فرقة عدد هذه قال كلهم في النار إ ل ا و ا ح د ة فقالوا من هم قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي أ ي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ع ق ي د ة في ا ل ع ب ا د ة في المعاملات في حزن الجوار في تقديم الخير للناس جميعا من كان على ذلك وقد كان الصحابه رضوان الله على ذلك قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي فهذه هي ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة إ ذ ن ما عدا ذلك من الفرق كلها فرق ضاله ة كما قال رسول ع ي الصلاة وهذه ا الفرقه من هذا النوع ل أ ن ا ل ت ي ا ن ي في كتابه في كرامات ا ل ت ي ا ن ي قال أ ن ه أ خ ذ ورده من رسول الله صلى الله عليه وسلم ي غ و ة لا مناما ولما إلى ل ا د ي ن ة و ل م جاء خرج له ر س و ل عليه الصلاه والسلام و أ ع ط ا ه هذا الورد ي غ و ة لا مناما ه ورد ي د ع وكان به اللام وهذا يجرى تلا مناما ل م كل س يعرف القتال فرسول الفيثة خرج وسلم وكان الله صلى الله عليه الصحابة ل ما خرج حتى حينما كانت ا حتى بين الصحابة وكان القتال بين ا ل ص ح ا ب ة ما خرج لهم لان رسول الله تركت فيكم ما أ ن ت م ستم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فترك لنا كتابه وسنته فعلى المسلم أ ن يتبع ما جاء في كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع أ ي طريقه من الطرق ا ل أ خ ر ى ل أ ن الله قال في كتابه وان هذا ص ر ا ط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذه الفرق جميعا ا ل م خ ا ل ف ة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه كلها على ضلال ل أ ن ه ا السبل م ت ف ر ق ة والطريق إ ل ى ا ل ج ن ة طريق واحد هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه ا ل ص ح ا ب ة ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين اما بعد ذلك فهو مخالف لما جاء في كتاب الله و س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ع ب و ا ع ل ي ه بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات الامور أ م و و ر إ ي ك م م ح د ث ا ا ت ل أ و ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وقال من يعيش منكم بعدي ف س ي ر اختلافا كثيرا من يعيش منكم يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي يعني سنتي طريقته وما ثبت عنه قولا وفعلا وسنه الخلفاء الراشدين أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي وسنتهم سنه فعلينا أ ن نتمسك بها لم نجد في سنتهم مثل هذه ا ل أ ع م ا ل التي ي ع م ل و ا هؤلاء اذن فعلينا أ ن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن سلك سبيلهم ف هذا هو الطريق المنجي من أ ر ا د ا ل ن ج ا ة فعليه أ ن يتمسك ب ك ت ا الله ب ب و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم على طريقهم ما أنتم منكم ومنكم المتمتع هذا الشراء الشات شوفوا يا حجاج القارن أدري سأل يسأل أخوة يقول يجوز ليش هل منكم القارن ومنكم المتمتع ف القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي وهنا في ه بنك المعتمد من قبل ا ل د و ل ة والعلماء الذين أ ف ت و ا بذلك والبنك هذا كوكيل عنك تدفع له المبلغ ويقدم لك الذبيحه فيه؟ المبلغ فيه ث ل ا ث م ا ئ ة و خ م س ة وسبعين هذا من البنك موجود الفروع م و ج و د ة لهذا البنك وهذا واحد عنده م ؤ س س ة يسمى نفسه ابو عزيز ل ت ج ا ر ة المواشي استند قبم يبيع بمبلغ مائتين ئ ت ي وخمسين ي ن ر ل م وخمسين ريال من اجل أ ن ي أ خ ذ أ م و ا ل الناس بهذه ا ل ط ر ي ق ة يعني ا ل ذ ب ي ح ة م ح د د ة ب ث ل ا ث م ا ئ ة و خ م س ة وسبعين ويبيع بهذا المبلغ فلا ينبغي الانسان أ ن يذهب لهؤلاء الذين ي أ خ ذ و ن أ م و ا ل الناس بهذه الطريقه ة بل ي ذ ب البنك إلى المعتمد